الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب عليه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسجيئات أمارنا لأن الله فلا ندل له وندل فلا هادي له واشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك أننا الحبيب المصطفى وعلى آله الكرام وآل بيته وصحابته أجمعين من تبعهم لإحسان إلى يوم الدين. قد هذا هو الدرس الرابع والأربعون من سلسلة الدروس الدروس الدرية البهية في نساء الفقيرة بالإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أنهينا في المجلس السابق بحمد الله وعونه وقوته كتاب الطلاق واليوم بعون الله تبارك وتعالى سنتدارس كتابا جديدا له علاقة مباشرة بحياتنا أجمعين وهو كتاب البيع وكتاب البيع هذا هو الذي يسميه الفقهاء كتاب المعاملات وإن كان كتاب المكاهي الطرق يدخل من ضمن المعاملات لكنهم اصطلحوا على أن يخصوا المعاملات بالمعاناة التجارية دون المعاملات بين الرجل والمرأة كتابنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى هو كتاب البيع وقبل أن أبدأ هذا الكتاب الذي فيه مسائل هامة جدا أريد أن أقدم بمقدمتين فالمقدمة الأولى يا إخوة يا إخوات هي في في أهمية هذا الباب وكيف أن أعداء الله عز وجل سطوا عليه وغيروه وأبعدوه من حياتنا فإن جميع الأبواب التي مرنا عليها آنفا من الصلاة وصيام وذكاء وغيرها وغيرها وغيرها من المكاح والطلاق هذه في بلدان المسلمين ما زالت المحاكم تعمل بها ما المحاكم وإن كان شوهت كثيرا منها لكن ما زالت رسميا تعمل بها إذا الشرع هو المهم في هذه الأمور لكن بقية الأبواب الفقهية الموجودة في كتب أمة رحمه الله تبارك وتعالى هذه هي التي حصل العبث بها وأقصية عن عن الحكم المسلمين من هذا الباب إلى آخر هذا الكتاب إلى آخر الكتاب الذي بيننا وهذا شامل لسائر بلاد المسلمين على أسف الشديد وسنذكر هذه المسألة بعون الله تبارك وتعالى ويبين تاريخيا متى حدث هذا. أمر مقدمة الثانية فهي قواعد كبرى في باب المعاملات وبعد ذلك ندخل في شرح كلام الإمام الشوكري إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن ما يتعلق بكتاب البيع ثم بعد ذلك ندخل في غيره من الكتب أقول البيع لغة هو مقابلة الشيء بالشيء مهما كان هو مقابلة الشيء بالشيء مهما كان وذا قال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ثم قال في آخر الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فكانت الجنة ثم لأسفر التضحية بالمال والنفس كانت الجنة ثمن لذلك واضح مع أن النفس أو الجنة كلاهما ليس بمال يعني مال محسوس إنما هي أمور معنوية والشراء والبيع من الأضداد تقول اشتريت هذا الكتاب وتقول بعت هذا الكتاب قد تعني شريته يعني بعته وقد تقول ابتعته يعني اشتريته فكذا الكلمتين تستخدمان لمعاني المتبادة واضح ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معديدة يعني باعوه يعني أن الركب الذين وجدوا يوسف عليه السلام في البئر شروه بثمن بخس. يعني باعوه بثمن بخس. ويقال شرى الشيء يعني باعه ويقال اشتراه يعني طلب شراءه يعني حازه ويقال بعت الشيء يعني أخذت المال وأعطيته وتقول ابتعت الشيء يعني أخذته وأعطيته فيه مال واضح هذه مصطلحات يعني يجب أن تعلموها حتى إذا اطلعتم على مسائل الفقه عرفتم ماذا يقرر علماءنا وذاهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخي يعني لا يشتري على شراء أخي. لا يبيع رجل على بيع أخي. لا يشتري على شراء. هذا في اللغة. وأنه في المصطلح هو عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكا على التأبيد. الشراء البيع هو عقد من العقود وقد تكلمنا عن العقود وإن شاء الله سنعطي قواعد أخرى في العقود نفسها لأنها العقود المالية لأنها أخبرنا يعني ذكرنا لكم في المجلس السابق أن العقود الأنكحة لها بعض الخصوص الخصوصيات الخاصة بها مما يخرج يعني يخرجها عن القواعد الكلية للعقود لها خصوصيات خاصة بيناها لكن إن شاء الله في المجلس القادم سنتكلم عن خصوصيات العقود بشكل عام إذن العقد الذي صورته نبادلة مال بمال والمقصود من المال عند الفقهاء وفي اللغة العربية كل ما يتقوم فتقول هذا مال المسجلة مال والكتاب مال وكل ما يمكن أن تتبادل به هو مال، واضح؟ ولا يطلق ولا يطلقه فقط على الفلوس، إنما هي جنس من أجناس الأموال، واضح؟ طيب، هو مبادلة مال بمال ملكاً على التأبيد، فإذا لم يتأبد ملكه يكون إيجاراً، يعني استئجارا أو كراءاً، إلا الكراء لا يتأبد، خلاف البيع البيع تأبد ويصبح في ملكك. ويرث وانك واضح هذا ما يتعلق بالتعريف البيع براهم طيب هذه الأبواب وهي ما يتعلق بالمعاملات بيعا وشراء وتجارة القانون التجاري كله هي ما يطلق عليه عند القانونيين بقانون بالقانون المدني والتجاري القانون المدني والتجاري وفي هذا القانون كل ما يتعلق بالكراء والشراء والأراضي وبيعها وشرائها والأموال وكل ما يتعلق بهذه الأمور من الربا والصرف إلى غير ذلك هذه, هذه أصبحت غير معلومة بين المسلمين وعم الجهل بها نظرا لأنها لم تبقى تطبق على أرض الواقع ونظرا لأن القانون الجاهلي الذي سيطر على غالب بلاد المسلمين قد تضمن نقاطا قانونية جاهلية تنص على أحكام جديدة لهذه الأمور فليس البيع الذي شرعه الله عز وجل وليس البيوع المحرمة التي شرعه الله عز وجل عندهم باعتبار لا يعتبرون تلك الأمور لا الله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويرب السباقات وهم يقولون لا الربا فائدة فائدة بنكية لا حرج فيها ويعلنون عنها في الدعايات وفي التلفزيونات ولئن ذلك والله عز وجل حرم الغرر وسيأتي ان شاء الله هذا وحرم الاحتكار وقال صلى الله عليه وسلم لا احتكر إلا خاطئ وحرم أمورا عديدة سيأتي ذكرها بحول الله تبارك وتعالى والبيوع الجديدة بالعكس يعني القانون الرئيس مالي كل على الاحتكار الذي نهى عنه الشارع الحكيم إذن أصبح في بلاد المسلمين نظام جديد وقانون جديد يهيمن وأقصي دين الله عز وجل مع الأسف الشديد عن أن يكون له كلمة مسموعة في الأمور الواقع والآن على ذلك إذا اشتجرت أنت وزمير لك أو أي رجل في هذه البلاد في مسألة بيع أرض أو ما يتعلق بالأجارات في البيوت أو ما يتعلق بأموم كثيرة فلا يحق لك أن تطالبهم بأن يحكموا بينك لما أنزل الله كما قال لازم وأنحكم بينهم لما أنزل الله يحذرهم أي افتنوكا أم بعض ما أنزل الله إليك لا اليوم إذا تحكمت المحكمة فطبقا للقانون كذا وكذا وطبقا للمادة الفلانية وطبقا إلى غير ذلك هذه الحالة يا إخوان لم تأتي هكذا بهذه الطريقة فجأة إذا وهد لها ومرت سنون طويلة حتى وصل أعداء الله عز وجل لهذه الصورة المخزية التي نحن فيها. ولم يحكم المسلمون قط، لم يحكم المسلمون قط، بغير شريعة الرحمن، بل لم يتصوروا أن يحكموا بغير شريعة الرحمن إلا في هذا القرن الأخير، مع الأسف الشديد. وإلا فإن المسلمين مهما جارح حكامهم قديما. لقد كانت مرجعية الأمور كلها إلى الكتاب والسنة وإلى أقاويل آئمة العلم ولم يكن يحكم بينهم في الأعراض والأموال والفروج بشرع الكفار ولا بشرع, بشرع من هب ودب إنما كان دين الله هو الذي يسيطر إلا في حالات نادرة لم يسيطر على المسلمين في أرضهم نظام كفري إلا في أوقات حالكة معدودة في زالت من أشهر ذلك لما سيطر العبيديون في القرن الرابع على بلاد المغرب إلى مصر والعبيديون كانوا يتظاهرون بأنهم شيعة وكما قال عنهم أئمتنا رحمه الله كشيخ الإسلام وغيره قالوا ظاهرهم الرفم ينتشيع وباطنهم الكفر المحفظ فهؤلاء ادعوا انهم فاطميون ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في ذلك بل نثى المحققون من آئمة العلم على انهم ادعياء في النسب وانهم منسبون الى ميمون القداح الذي كان يهوديا وتستر بالاسلام ف هؤلاء لما سيطروا على أرض الإسلام وكان معقلهم في مديرة المهدية في تونس الآن ثم توسعوا حتى سيطروا على بلاد المغرب من يهدأ لهم قرار بفضل الله ثم بفضل الجهاد المتواصل الذي قام به الأئمة الكبار من أصحاب من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى كتلاميذ الإمام سحنون رحمه الله تبارك وتعالى كان قد كان أحد أئمة العلم وأقطابهم يتلامذوا قاموا بقولة الحق وقاموا بإنكار الباطل خير قيم لكن هؤلاء العديدين لما حكموا بلاد المسلمين لم يقرروا في محاكمهم شريعة من أذهان وجدالة البشر إذن قرروا فقههم له فقه شيعي مستمد من الكتاب من السنة التي مروية عن طريقهم من أقوال الأئمة من آل البيت بطرقهم كحال الرافضة اليوم في إيران وغيرها الآراء المحاكمة الموجودة في بياض إيران تحكم بنه فقههم، غالباً شبيه بفقهنا لأنهم لا يستمدونه من أقوال الأئمة وفقهنا يعني إنما في وسائل معروفة يعني وإلا ففقه بفقه نظري للشيعة زيدية وغيره من فرق الضالة ما يخالف فقهنا. إلا المسائل نساء الله المعروفة إن واضح لذلك كانت في محاكمهم يتعاملون بفقه وصنف لهم رجل كان مالكيا ثم ارتد على عاقبه والعياذ بالله تعالى حبا في الرئاسة ويدعى أبا حنيفة النعمان بن حيون النعمان بن حيون وألف لهم كتابا أسماه دعائم الإسلام. دعائم الإسلام ويقع في ثلاث مجلدات وهما طبوع ثم دعائم الإسلام الواردة عن الأئمة الكرام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشكل يزعم أن هذا فقه آل البيت لفهم لا يكاد يخرج عن ما ذكره أئمتنا في الأبواب العلمية لا. جميع الأبواب إذن بعد ذلك بعد يعني بغض أئمتنا رحمهم الله جعلوا القضاء في يد علماء البلاد فالمالكي يقضي بما بفقهه والحنفي بفقهه بثقه تركوا لهم حرية القضاء ثم بعد ذلك لم يستطيعوا البقاء في بلاد المغرب فانتقلوا إلى مصر حتى أجلاهم عن مصر الأمير صلاح الدين العليب رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه ولما خرجوا من مصر ألف الإمام ابن جيز رحمه الله كتابا اسمه النصر على مصر وبين في فضل الله عز وجل على عيوة حكم الله عز وجل وعيوة الإسلام إلى مصر أهل أن هذا الحكم الذي حكم لم يغير شرع الله عز وجل ويحكم بين الناس بأحكام العباد إنما الذي حدث الأمر الخطير الذي حدث كان في زمن التتار فإن التتار لما سيطروا على بلاد المشرق. ثم سيطروا على العراق ثم سيطروا على بلاد الشام بعد ذلك وكان قانونهم الذي يرجعون إليه هو ما يسمى بالياسق, هو ما يسمى بالياسق. عندئذ حكموا المسلمين بهذا الشرع الكفري لكن الذي أحب أن أنبه عليه هو ما ذكره الإمام أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى أولاً أن هذا قال الإمام كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن جنكيس خان الذي اخترعه قال اقتبسه من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه وهذا عين ما في القوانين التي تحكم بلاد المسلمين اليوم لأن العديد منها مستمد من القوانين الفرنسية والسويسية والرومانية وفيها كثير من الأحكام الإسلامية وإذا تبدو يقولون من الإسلام الشريعة الإسلام من مصادر التشريع يعني كأنه كأنهم يقولون لله عز وجل وتعالى بكبريائه سبحانه وتعالى يعني نحن ننقذ كلامك يا ربنا ما يعجبنا ومن بقية فلا الخيار في أن نأخذها أو لا نأخذها والله عز وجل قد أكذب من ابدع الإيمان وهو يقول هذا الكلام الجريء وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم فإذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فلا وربك لا يؤمنون إذا نبع عنهم سفة الإيمان وهذا أمر واضح بحمد الله تبارك وتعالى الذي حدث أن هذا القانون الكفرية لما حكم بلاد المسلمين زمن التتار لم يفرضوه على الأمة إنما كان يحكمون فيه يحكمون به بين بينهم وبين جندهم ومن دخل في طاعتهم بالقواد والعسكر وأن بقية المسلمين فتركوا لهم الخيار أي يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية والمسلمون بعلمائهم وعامتهم ووجوههم أصلا لم يعير هذا القانون الكفرية شأنا بل نصوا على كفره ونصوا على كفر كل من دخل في دين هؤلاء القوم كما هي الفتوى الشهيرة لشيخ الإسلام المتيمية رحمه الله تبارك وتعالى فإذن لم يتعلموه ولم يعلموه غيرهم ولا رفعوا له شأنا بل احتقروه حتى اضمحل بل حتى أسلمت التتارهم ودخلوا بدين الله عز وجل قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى إن هذا الحكم التيء الجائر كان مصدره كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك لم ينذنج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولم يتعلموه ولن يعلموه أبنائهم فما أسرع ما زال أثره إذا لم تفتح المعاهد الكبرى لدراسة المعهد الوطني لدراسة الياسق ولا فتحت الجامعات الكبيرة لدراسة هذا الياسق بل لو فتحت لكان أئمة الإسلام أول من حاربها ولم يدخل إليها أبنائه ولكن مع الأسف الشديد الذي حدث في زماننا هذا أن علماء الإسلام هم أول من أدخل أبنائه لهذه الجامعات وقال ويفتخرون أن أبنائهم درسوا القانون ماذا يدرس ولدك ولدي يدرس القانون قال الإمام أحمد شاكر رحمه الله أفيد إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد عن التشريع الجديد أو يجيز لأحد أن يرسل أبنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا أو يجيز لرجل مسلمين أن القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البين ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جلة وتفصيلا وؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه من خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزي ما غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا بطلانا أصليا لا يلحق التصحيح ولا الإجازة اسمعوا إلى هذه الدرر التي خرجت من هذا الإيمان الجليل رحمه الله رضي وقارنوها بما يقوله جهلة العصريين من أنه لا حرج على المسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري بل ولا حرج من دراسته وتعلمه بل ولا حرج من أن تكون الأخت المسلمة قاضية فيالها من طامة قاضية نسأل الله أزوجل السلامة والعافية إنه لبلاء عظيم معاشر الإخوة والأخوات أن يكون المسلمون بهذا الوضع الذي من فيه وهذا يحتم علينا أجمعين معاشر الإخوة والأخوات أن يهينا للأمة حالة الهوان التي هي فيها حالة الهوان التي فيها هي فيها وشرع الله عز وجل معطرا في الدفاتر والكتب ولا بل ولا يعار اهتماما أصلا والقانون يفتخر به ويعظم ويفتخر بأن الولد يدرس القانون فإذا قلت له ولد برة الشريعة مزبر مقرأة أما إذا درس القانون ما شاء الله ومزيادة شهادة هذه نصيبة هذه طامنة فلذلك ولا شك أنا فلذلك يا إخوة الذي أحب أن ننبه عليه أن كثيرا من الناس يزعمون الإسلام والتدين والعمل لهذا الدين ومع ذلك لا يبالون بدراسة بدراست القانون الشركي الكفري أنه إلا الزبالة أذمان المشر هذه يجب التحذير منها ويجب تحذير سائر إخوان المسلمين من الدخول في هذه المعاهد الكهنيتية الشركية وهو المسلمات بالجامعة وما وإلى ذلك قال الإمام أحمد شاكر كذلك عن هذا الاختلاف بيننا وبين زمن التطار قال إن المسلمين أسفأ حالا وأشد ظلما وظلاما من حالهم في ذلك العصر لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تنبهج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق المدني ذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر وهو جنكيز خان إذن المجتمعات العزيز أصبح كثير من الناس في مجتمعاتنا لا يتصور أن يكون الله عز وجل حكم في المعاملات. لا يتصور أن يكون للإسلام كلاما في البنوك الموجودة اليوم بل لا يتصور أصلا أن يكون لله عز وجل حكم في الأجارات في في الأراضي واستصلاحها واستذرائها إلى غير ذلك مع أن كتبنا معاشر الإخوة تعجوا بهذه الأمور تعج عجل ومن طالع كتب أئمتنا في هذا الباب تبين له أن أغلب, أغلب الكتب يعني تجد أن ثلاث أرباع كتب العلم تسترت في مسائل المعاملات هذه وأن أبواب العبادات هي أقل شيء وعليكم بكتاب المعيار المعرب في فتاة علماء الأندريس وتوليس والمغرب من الإيمان الينشريس رحمه الله والذي مسمى بموازل موازل الإيمان الينشريس رحمه الله ثلاثة أرباع كتاب في معاملات فلان أشجر فلان باع فلان اشترك فلان فعل فلان ترك إلى آخرين واضح يا إخوة إذن هذا من البلايا ومن النوازل الخطيرة التي ابتليت بها الأمة لكن كيف كانت الخطوات العملية لإدخال تشريع جديد إلى بلاد المسلمين يا كيف سكت المسلمين عن هذه الطامة كيف سكتوا ولن يتكلموا وين يفيروا ولن ينكروا ذلك الإنكار حصل إنكار وحصل تكلم لكن ليس بذلك الإنكار الكبير البراء الذي حدث بدأ في المشرق قبل المغرب فإن المغرب لم يحكم بقانون كفري قط إلا بعد الاستقلال المزعوم الذي حدث له عام 1375 للهجرة الاستقلال مجهور مخروج القوات الفرنسية وصمية المغرب كان عام 1375 التي هي في تشريع الميلادي خمسة وستين ستة خمسين ألف وستة خمسين تقريبا أن أص... بداية البلاء يا إخوة بدأت بطوام كثيرة يعني بالأصل تعلمون يا إخوة أن المسلمين جمدوا على المذاهب ورسخت في أذهانهم بدعة التقريب المذهبي، وتقوقع كل مذهب على نفسه فالملكية زنة وتقوقع على أقوال أئمتهم ونسوا الكتاب السلحة حتى في بعض الكتب أنا قرأته كتابا مشين على من يقول الاجتهاد قال الباب العاشر بتحريم الاستدلال الكتاب والسنة تحريم والاستدلال بكتاب والسنة على قال لأن الكتاب والسنة لا يفهموا إلا يعني إلا إن قدام أو لا إن قرضه القوش نحن عليه إلا إن مقلد الأحناف هكذا والشافعي هكذا والحنابلة كلهم تزمة وتشدد وتقوقعوا على علماء حتى قال الإمام محمد معلب يوهاب رحمه الله الغالب ما في كتب المتأخرين تخالف النصوص الأئمة المتقدمين غالب النرجيلة تقوقة على ما في كتاب خليل مختصر خليل الشافية المتأخرون تقوقة على ما في ااا تحفة المحتاج لل الحزم الهيثمي يعني وال أو يعني الصح من هزمي الإمام الرمي والأحيان تقوقوا على كتب علماء المتأخرين وأهم شرح المتأخرين هو رد الحاشي ابن عبدي والأحيان لا تقوق على ما في الإقناع الإقناع بالبهوتي وغيره من كتب المتأخر. وقال رحمه الله قال أغلب ما في هذه الكتب خالد نص الأئمة المتبوعين وإلا لو رجع إلى كتب القديمة التي نص علماؤنا فيها على الحكم بدليلي ومؤخذي واستنباطي ما وقع في هذا حدث في بلاد المشرق أن السلطان سليمان القانوني أحد السلطين العثمانيين طلب من علماء عصره أن له في عديد من النوازل الحديثة ويستند ذلك من المذاهب الأربعة هذا حدث في مصر كذلك فرفضوا رفضا باتا وقالوا نحن لا نتعدى ما ذكره الأئمة القدامى وجمدوا على القديم وقال إن باب اجتهاد سد من القرن الرابع الهجري وهذه الشلة طالت الساعة فقال يعني كان مضطرا إلى أن يدخر تقنينات جديدة في في الحياة لذلك لقض السليماء قانوني لكن هذه كانت أمورا خفيفة بالنسبة للتشريع العام، فإن الشرع كان هو المهيمن، وهذه عندما لن يجد فيها كلاما لعلمائه الذين أمرهم أن يعطوا فتيا في هذه الأبواب، يستمدها من القانون الأوروبي. إنما أول تقنين عماني كفري. حكم في بلاد المسلمين فقد كان سنة وعذروني أن أذكر التاريخ الميلادي لأنه لا يعني ليس لدي التاريخ الهزري في هذه الأمور عام 1840 الميلاد استورد استوردت الدولة العثمانية قانون العقوبات واستمدته من القانون الفرنسي إذن تخيلوا بعد أن كان المسلمين يتعاملون مدة طويل لأن السارق ويدوه والزاني يجلد أو يرجم وإلى آخره أصبح اليوم قانون جديد وأسمه قانون العقوبات العثماني قانون العقوبات العثماني 1840 وثمانمائة هذا أول قانون بشكل رسمي وإلا كان قبل ذلك كثيرة التجاوزات أنا لا أقول إنه يعني هذا يعني هذا الذي نحن فيه الآن إنما هو نتيجة لتراكمات كثيرة يعني من طالع كتاب واقعنا المعاصر وكتاب الانحرافات العقدية والعلمية في القرن الثالث عشر, عشر الرابع عشر الهجري يرى تفصيلا هذه التراكمات وكيف الانحراف وصل بنا إلى ما نحن فيه وكل ذلك ناتج عن عن الإرجاء وعن الفكر الخرافي وعن ضعف الإيمان في القلوب في أمور كثيرة جدا واضح يا أخوة وفي سنة 1850 للميلاد صدر قانون التجارة المنقول عن الفرنسي إذن القانون التجارة الآن الذي هو البيع والمعاملات استورد ومع فرنسي طبعا بين ذلك كان هناك كثير من التعديلات في هذه القوانين فألغي في سنة كذا حد الرجم ألغي في سنة كذا حد كذا وألغي التمييز بين المسلمين والكفار <تصفيق> ولم ألغي التمييز بين المسلمين والكفار قام علماء الشام إن سوء بين المسلمين والمصرمين قالوا كل مواطن عثماني له نفس الحقوق ونفس الواجبات لا يفرق بينهم لا في المذهب ولا في العرق ولا في الدين هذا قانون عين هذا كيف أخرج عن المسلمين كالمجنيين ما كيف تحكون هذا كلام ربي سبحانه وتعالى وامرنا وامرنا أن نضيق على على الأهل الذمة وأن اضطرهم من أضيق الطرق كما قال صلى الله عليه وسلم والنزلهم بالصغاء والجذية حتى يعطوا الجذي تعيينه ونصغره كما سيأتي إن شاء الله في الإبواب, في الأبواب المتعلقة بهذا إن شاء الله فكيف يسيّى بينهم فمن سيّى بين المسلم والكافر في الأحكام فقد عاند الله عز وجل وخرج من دين الله سبحانه وتعالى يعني هذا غير معقول نهائي فلما ذهب علماء الشام إلى إبراهيم باشا ابن إبرا محمد علي باشا والي مصر وكان موالي في الشام في ذلك الوقت استهزأ بهم استهزأ بهم وسخر منهم وأخرجهم مطرودين هكذا يعامل علماء الإسلام عند إبراهيم باشا وهذا إبراهيم باشا إذا تذكرتم هو الذي بعثه أبوه محمد علي باشا لبك حصول النجديين وفيها قتل السليمان هو, الذي هو نفسه باشر قتل العلامة سليمان عبد الله ومحمد صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد سنة 1233 للهجرة وهذا كان في زمن السلطان محمود العثماني وهذا السلطان محمود هو أول من بدأ بإدخال المنهج الفرنجي على بلاد المشرق في دولة العثمانية السلطان محمود باشا هذا أول من بدأ لعله هو الذي قرر هذا القانون وهو الذي حاربه النجديون وحكم بكفره بكفر عسكري إلى آخره هذا المعروف في يعني في يا أخوا لما غيرت الدولة العثمانية القانون حكم بكفرها كثير من علماء من علماء أهل السنة في الجزيرة العربية وحاربوا الدولة ولم ير لم لم يدخلوا في تحت تغطيتها وأيضا خلعهم اليمانيون وكانوا زيدية في ذلك الوقت وحاربوا من أجل القانون من أسباب حرب اليمنيين للدولة العثمانية أنها تحكم بقانون ومح وفي سنة 1861 الميلاد أجازت الدولة قانون المحاكمات التجارية أجازت فيه الربع في المعاملات يعني أصبح الربا جائزا رباحاً لا حرج فيه، مع أن الله عز وجل يقول: لمحق الله الربا الصدقات ذلك لأنهم قالوا إن من البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا. شوف كيف يشتبك يقول وكذا شو وفي سنة 1876 صدر القانون المدني للدولة العثمانية وهو المسمى بمجنة الأحكام العدلية. وهذا أغلبه مأخوذ من القانون من المذهب الحنفي، لكن هنا سؤال، هنا سؤال، قد قانون وقانون المدني يحكمه بي، قانون إسلامي لأنه أقوله من المذهب الإسلامي، والجواب أن هذا القانون يغير عليه، يغير عليه قوانين أخرى، يعني قد يصدر قانون هنا ويدفع بقانون آخر، واضح؟ إذن كله السلطة المطلقة، هذا القانون المدني. زلة الأحكام العدلية لم تكن لها السيطرة المطلقة في الحكم في الدولة العثمانية في آخر عهدها وأما في مصر ففي عهد محمد علي باشا الذي كان واليا من قبل الدولة العثمانية وكان له شبه استقلال عن الدولة أنشأ ما يسمى بالمجالس القضائية المحلية وهذه كانت تحكم بالقانون الشركي الجاهل وكانت تناذع المحاكم الشرية في أحكامها يعني إن شئت أن تتحاكم إليها وإن شئت أن تتحاكم إلى هكذا يبدأون يبدأون بجعل الإسلام مقابل الكفر ثم بعد ذلك يقصى الإسلام عن الساحة تماما ولا شك أن نابليون لما دخل مصر كان من أوائل من حاول أن يغير النظام الإسلامي فيها ولعله أفلح في ذلك وترك بدوره, ترك بدوره في ذلك في سنة 1875 ميلاد كل فا محامي فرنسي بصياغة القانون المصري. ويسمى هذا المحامي الفرنسي مونوراي. هذا المحامي أنشأ القانون التجاري وقانون المدني والقانون إلى آخره القانون. وفي سنة 1955 بعد الثورة التي أنشأها. الثورة المعروفة ثورة الضباط الأحرار في مصر التي كان من المفترض أن يكون التي شارك فيها مع الأسف الشديد الإخوان المسلمون لكنهم ضحك عليهم فيها ويمتحن بعد محنة عظيما لما سيطر الضباط الأحرار على رأسهم المجرم الخبيث جمال عبد الناصر فعل ما لم يفعله من كان قبلهم قبط فألغيت المحاكم الشرعية تماما وألحقت كل هذه بالمحاكم الرسمية الحكومية لذلك يبقى هناك شيء اسم المحاكم الشرعية واضح يا أخو؟ هذا حدث في زمن الضباط وهذا الذي حدث في مصر حدث في سائر البلدان العربية لكن شيئا فشيئا كل بلد أخذ استقلاله غير القانون فيها من القانون الإسلامي والقانون الجاهل الكفري. أما في مصر يا أما في بلادنا هذه عادم الله وسائر بلاد المسلمين دار إسلام، فقد كانت تحكم بما أنزل الله إلى أن خرجت القوات الكردية منها بحكمها المغاربة بحكم أبناء جنسنا فينا بما لم يحكم فينا المصار الأصليون الكفار الأصليون. ولا يشك أنكم تذكرون قرأتم في التاريخ ما يسمى الظهير البربري وما حدث بعده وما, هو وما هي حقيقة هذا الظهير البربري حقيقة الظهير البربري أن فرنسا أرادت أن تحكم بلاد البربر بالقانون وتترك المحاكم الشرائية لبلاد العرب استشنع المسلمون ذلك استشنعا كبيرا وخرجوا إلى المساجد يجأرون إلى الله بالدعاء ويا لطيف يا لطيف اللهم لا تفرق بيننا وبين أخواني برابر إلى آخره هذه المعروفة المظاهرات الكبيرة التي قتل فيها كثير من الناس لما لكي لا يحكم البربر بقانون بل يحكم بإسمانك ويحكم بإساء المسلمين وكان المغربي يقول أنا بالله بالشرع وإذا قال هذه الكلمة الفرنسية يرتعد ترتعب فرائصه لكن بعد أن خرجت القوات الفرنسية بحكم المغاربة كلهم بالقانون سكتوا هذه مصيبة هذه مصيبة وطامنا فنسأل الله عز وجل أن يعيد بلادنا بلاد إسلام وأن يرجع إلينا الإسلام فإن عداء الله عز وجل لا يعلون جهدا في إزالة هذا الدين والغالق أقول لكم ما قاله بعض المؤرخين قال بعض المؤرخين نقلها الدكتور حسين مؤنس أحد المؤرخين نصرين ونصرين كتاب له عن الشرق الإسلامي في العصر الحاضر قال قال بعض المؤرخين معاصم الأستاذين قال إنما فعل وصف كل أتترك في دولة عثمانية كان تحصيل حاصل يعني مصطفى كل أتترك لا تنسوا أن جاء للدولة الإسلامية قائمة وخلافة محمدية ناصر الدين ثم أزال كل الإسلام وحله بالعلمانية الكفر هذا صحيح. إنما كان الحكام الذين من خلفاء الأمة يتظاهرون أمامها بأنهم هم خلفاء وهم نواب عن الله عز وجل وهم, وهم إلا أسري ويحكمون بين المسلمين في الأعراض وفي الدماء وفي أمور كلمة بقانون كما رأيتم يعني الأثمان مدير معروفة فالدولة الأثمانية في آخر عهدها لم تكن تحكم بماء نزل الله لم تكن تحكم بماء نزل الله وإنما الانقلاب الكمالي الذي أحدثه ومصطفى كمال الترك إنما زاد غلوا وأكمل الشوطن الذي جدأه من كان قبله واضح يا أخو؟ ونفق إنه أزال شهاز متى الخلافة أزال اللغة العربية أزال الحجاب أزال أكثر الأذان باللغة العربية أزال أشياء كثيرة مدالغة منه في الكفر والردة ولذب الله تعالى واضح؟ فيعني أعداء الله عز وجل أما يغرب فكان كثير من المناطق صلى السيبة الصيبة كان يحكم فيها بالأعراف والأهواء والشهوات كان فوضى عارمه يعني. لكن كان هناك مناطق يحكم فيها من رسمياً من غير رسمية وقضاة إسلامي. كان القاضي يل المنطقة الفلانية قاضي هو علم. بجلاب جسنه مو ولا دياله وقارئ العلم من شيء واحد جال. وهنا لبس دك سوديا الفرنسيس ودك الشعر ده تخربيك ماشينو. وفرحان دك الحالة صيبه هذه ما هذه صيبه يا أخو؟ وبذلك يعني أعداء الله عز وجل تأكدوا أن ما دام الإسلام يحكم المسلمين فإنه لا سيطرة للكفار عليهم يقول غلاديستون أحد وزراء الحكومة البريطانية قديما قال ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مئة سنة على احتلال الجزائر يعني عندما كانت فرنسا محتلة الجزائر، قال إميليا لم ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون هذا القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن يذيل القرآن العربية من ذريتهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم، لذلك نصر معشر الأقليات الحرة والأخوات الكلمات على أن لا تجنب الكلام باللغة اللغات الفرنسية والأجنبية غير ما حاجة، يعني لا نتكلم مع بعضنا البعض. بفرنسية أو الإنجليزية أو من اللغات لأن أبي سيدنا عمر كان يقول إياكم ربطانة الأعاجل ومن إيمان مالك رحمه الله فإنه كان يأمر الناس إذا غأوا من يتكمنوا بالعجمية في المذب يجروا من الأرجلين ويتغلوا من المسجد فالمسجد للغة العربية فقط لا لغيرها. لها وكذا إذن اللغة رمز رمز الأمة اللغة, اللغة هي رمز وشعار للأمة كما أن اللباس والهيئة هو وجه الأمة ولذلك يخطئ أشد الخطأ من يظن أن هذه فقط مظاهر وشكليات هذا غير صحيح بل هذه الظاهر من أهم الأمور لأن الظاهر عنوان الباطن ولهذا مجال آخر إن شاء الله في كتاب اللباس ولعلنا نقفها هنا أعطيتكم نظرة عن كيف إزالة الأحكام الإسلامية في كتاب في أبجديات والتجارات والمعاملات وال والجنايات وما إلى ذلك فلا أحتاج أن أكرر هذا في أبيات الجنايات إن شاء الله ولا أبيات أم أبيات الإمارة دكتور المصارح حالدي أقول هذا قو استغفر الله ولكم الحمد لله أبدا أعود بالله المشي والرجي لراءة رسوله إلى النبي هاهدت من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أعلموا أنكم غير معجز الله أعلموا أنكم غير معجز الله امم والله مخزيك يا hú, hú, hú, وَتُؤْمِنُوا مُشْرِكِينَ فَإِذَا جِئْتُمُوهُمْ نَقَضُوا شُرُوطَكُمْ فَوَجَدْتُمُوهُمْ يَخُضُّونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مَكِيدُونَ كُلَّ مَرْصَدٍ لَئِنْ آتَاهُ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَآتَهُ الزَّكَاةَ لَخَلَّ سَبِيلَهُ مَنْ وَإِنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فِي مَأْلُو بَهْمَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَانَتْ أَقْرَبُ الْمُشْرِكِينَ عَهْدًا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى من الذين عاهدتم من الذين عاهدتم عن ذا المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له يا الله الحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم هملا ولا اشتروا بآيات الله فلا قليلا فصدوا عن اشتروا بآيات الله فلا قليلا عن سبيله مِنْ قَوْمٍ مَكَثُوا يوم يمسكونهم ويشكو لهم ويشكي سلور قوم من ما يذهبون ويفطلون به ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم حسبة أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولا رسوله ولا والله خبير تعمل ما كان للمشرك أن ما في الله شهدين على آياته سبب الكفر إنك حببت أعمالهم فما لهم خالد إن يعمه مساجد الله من آل واليوم الآخر وإقام الصلاة وأطول الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون المهتدين فجعلت سقاية الحاج وعميرة يسمي الحرام فَإِنْ وَجَّهَدَتْ لِسَبِيلِ اللَّهِ لَنَسْتَوِيَنَّ عِنْدَهُ لَا يَهْدِي قَوْمًا ظَالِمِينَ الذين آمنوا هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أمواله وأنفسه أعظم درجة عند الله وأولئك هم فائدين رحمة الله منه ربوان وجنة الله إلا نعوه خالدين فيها أبدا خذوا أبا لا تتخذوا أبا وإخوانكم أبا أئيل استحبوا كفر على إيمان. وأنتم أزواجكم وأشرتكم وأئوان قترفتمها وأئوان قترفتمها تجارتكم تخشون كsadها ومسات تربونها إليكم من الله ورسول فَبِالْهِدَى مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ بِلَا يَهْدِي الْقَوْمَ فَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي نَوَاصِرٍ وَيُطِلُّ كَثِيرَةً يَوْمَئِذٍ كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا موقت عليكم الأرض لما رحلت في النور وليتم ورودت فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين جهودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب من بعد ذلك على من يشاء والله غفور ويكون نجسون فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغيركم الله من فضله الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْآخِرَةِ وَلَا الله مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَالَّذِينَ أُوتُوا اليهود زيرهم الله وقلت النصارى المسيح من الله ذلك قلهم بأفواههم إلهؤنا الذي